يا كان عبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم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 والله ذو الفضل العظيم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله يختص برحمته من يشاء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 وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِنْ بعد إيمان انكم <سؤال> كفارا حسدا من عند انفسهم <سؤال> حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما, ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم 110 بسم الله الرحمن الرحيم 111 أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ من نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تجري تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها, فأصابها اعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه فأصابها إعصار فيه نار كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا وسعها لا يكلف الله نفسا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرار كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا واعف عنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا أنت مولانا أنت مولانا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَأَزْوَاجٌ طَهَّرَتٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَأَزْوَاجٌ طَهَّرَتٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَأَزْوَاجٌ طَهَّرَتٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَزْوَاجٌ طَهَارَةٌ مِنَ الله وَأَزْوَاجٌ طَهَارَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ مطهرة ورضوان مِنَ الله رضوان من الله والله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء 116. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ل الرجال نصيب من ما اكتسبوا وللنساء نصيب من ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم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 إن الله كان بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون Amp; yhsudoun an-nas'ala ma'atahum Allahu min fadl. Amp; yhsudoun an-nas'. Amp; yhsudoun an-nas'ala ma'atahum Allahu min fadl. Amp; yhsudoun nas على ما يحسدون الناس على ما أتهم الله من فضله أم يحسدون الناس اَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ اَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وآتيناهم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم, سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير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 وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها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 لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ <تصفيق> ولاولئذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله لا بالله ما الله لا بالله ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله لا قوة إلا لا بالله ما شاء الله لا بالله ما الله لا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا اقل منك مالا وولدا بسم الله الرحمن الرحيم فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أفوسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أن خلق لكم من أفوسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أن خلق لكم من أزواجا لَكُمْ مِنْ وجعل أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا وجعل ورحمة وَجَعَلَ خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أن من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Inna في ذلك tilli لقوم يتفكرون Bismillah i ma jaralakum azva, azwa, ثم جعلكم ازواجا ثم جعلكم ازواجا ثم جعلكم ازواجا ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه مَا مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِن عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنب وَفَجَّرْنَا وفجطن فيها من العيون من من العيون من فيها من العيون فَجَّطْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ وَفَجَّطْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مما تنبت الأرض وَمِنْ أنفسهم وَمِنْ أنفسهم ومما لَا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم فنظر نظرة فنظر فنظر فنظر فنظر فنظر في النجوم فقال إني سقيم Bismillah الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وإناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فضور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فضور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 وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَوَّاثًا يَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَوَّاثًا بِأَبْصَارِهِمْ لَوَّاثًا بأبصارهم, بأبصارهم, بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ, ويقولون إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ دَمَجُنٌ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ دَمَجُنٌ وَإِن يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ كَبِئْرَ صَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ w każdym razie خلقناكم ازواجا وخلقناكم ازواجا بسم الله الرحمن الرحيم قل أَعُوذُ برب الفلق من شَرِّ مَا من من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر في العقد ومن شر نفثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حسد ومن شر حسد ومن شر حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن حاسد حسد ومن حاسد حسد